قل نهفقوا منها جميعا فإما يأتينكم آمنوا بما أنزلنا مصدق لِما معکم ولا تكونوا أن ودكافر كثير <تكفر> بيق ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وان يافتقون ولا تنفس قُمْ فِي الْبَاطِلِ وَأَنْتَ تَأْمُرُ الْحَقَّ أَرَأَيْتَ إِنْ تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب مستعين بالصبر والهمه وإنا هانك كثيرا تند بالله لن Hey! Yeah. يوما لا تجذي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدد ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها